الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل را كوكبا فلما جن عليه الليل را كوكبا قال هذا ربي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 إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا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 وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كلا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَالْيَسَع كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين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 من والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوم ليسوا ليسوا بها كافرين اولئك الذين هدى الله فبهداهم اتق فبهداهم اتق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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نروه ودهل الناس فجعل فجعلونه قراطيس قراطيس تبدونها وتخفون كثيرة وعلمتم ما لم تعلموا آتكم ولا آباءكم قل لله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي مصدق الذي بين يديه ولتذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهم على صلاتهم يحافظون. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال او قال اوحي الي ولم يوحى إليه شيء ومن قال ومن قال سانزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذي الظالمون في غمرات الموت والملائكة, والملائكة تباصطوا أيديم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم, وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاهُم رَأَى ذُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كُمْ أَنَّهُمْ فِي لقد تقطع بينكم وضل عنكم, وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله ثالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذالكم الله فأنا تأفكون فالق الاصبح فالق الاصبح وجعل الليل سكنه والشمس والقمر والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيا وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً مشتبهاً وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. إن في ذالك لا آيات لقوم يؤمنون.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 وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذَلِكُمُ الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبدوه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 وكان عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا, وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك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 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كلما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في تغيانهم يعمهون